بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ قُلْ أرأيتم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ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 وَمَنْ أَظَلُّ مِنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَنْ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 Vwççin insan bwa ldeyi ihssana, hamleti ammu kırha, vwzgatı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 يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولقوا إلى قومهم مزرا، قالوا يا قومنا. سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا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 السماوات والارض ولم يعي على أن يحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ويوم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 كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَىٰ فَهَلْ يُهْلَكُ إلا القوم الفاسقون